لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مطمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبكون وسواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون إِنَّمَا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر كريم إِنَّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا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 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين وغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا قَالُوا ما قمت ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجل يسعى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 إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني جفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إِنِّي لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ودعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما, من وما كنا منزلين إن كانت إِلَّا صيحة واحدة فإذا هم صامدون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 فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجون القديم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 هذه جهنه التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم يقسم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد اردنهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا ينتصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين